مُقْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَبْتَدِئُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تَبَدَّ دل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد شرابلهم من قُطْرَانٌ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَاءُ لِيَجْزِ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِل ناس ولينذر به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكروا الالباب